الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أن ل الهدى إ إلا الله ه أ ش أن محمد حي رسول الله ل ع ا ل ص ل ا الفلاح ة حي على, على ق د ق ا م ت ا ل ص ل ا ة قد قامت الصلاه الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا اقيموا ل ص ح و ف ك م واعتدلوا ي الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 فجعلهم كعصف ماكول أ الله اكبر, الله أكبر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 唯一 ل 人 في قريش إ 人生を歩いている人生を歩いている人生を歩いている人生を歩いている人生を歩いている人生を歩 ب ている人生を ا いている人生を歩いている人生 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه